وتحسبهم أي قاضو وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو طلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولم منهم رعبا